Thank you. نم هفافا وقت المطر ما رحنا بنحس بدفا نسرح ونوقات المطر نازله على الإزاز ونفتكر في العمر كم شخص اختفى رحت الشتاء في الجو باينة مهافافة وقت المطر مع رحله بنحس بدفاء نسرح ونقاط المطر نازل على الازاز وبنفتكر في العمر كام شخص اختفى نتمنى نفضل في سنين برد الشتاء بيهز فيك لو كنت مين برد الشتاء بيداوي كل المجرحين لو مهما شافوا الدنيا خينا مفراة برد الشتاء nadat je al veertien bent, ben je de stad bezig. Als je bent, ben je de stad bezig.